بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحابي وَأَرْسَلْنَا عليهم طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ من سجيل تَظُنُّونَ بِحِجَارَةٍ